أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع بَلَقَادِرِينَ عَلَى أَن نُسَوِّيَ بَنَانَهُ بَلْ يُرِيدُ الْإِنْسَانُ لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ يسأل أيانا يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر la la بَئْسَ الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ لِّبِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ وَلَهُ الْقَمَازِير لا تُحَرِّكُ بِهِ دِسَانَ كَرِتَ جَلَفِ نا علينا جمعه inna la inabana ganna a و تذرون الآخر وجوه يوم وَهُزُّ جُنُبٍّ يَوْمَئِذٍ بَأْسٌ تَضْعُنُّ أَيُّفٌ عَلَى كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاكِ وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ وَظَنَّ ما أنه الفرق، والتفت الساق بالساق. إلى ربك يومئذن المساق فلا صدق ولا ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان إنسان أن يترك سدا، أنم يكون طفلا من من ثم. ما كان على قط فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. And I is